لا إله إلا إله القرآن. اللهم الله، الله، الحمد لله رب العالمين. Yeah. Mm -hmm. We oh No, We're <laughs> إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَيُيَسِّرُ لِلْقِسْطِ الْبَصْرَ فَتَدْكِرْ إِنَّ فَعَدِ ذَلِكَ لَذِكْرًا سَيَذَّكَّرُ